وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الدُّنْيَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَسْبُكُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخجوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت